وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونُوا فِي نِفَاقٍ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَيْلُم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 وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ا ربا وربا ان قومي يشرك بالله انفاقا ضر مما لله قعله الجنه النار وما هو لنا ومال يعلمنا من أنصر لَنَكُنتُ كَفَرًا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ أَسْتَنِسُ سَلَامَة وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسول واممه صدق انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من سمی